والتكفير فبدا اولا بموضوع الولاء والبراء فقال المطلب الأول الولاء والبراء قال الولاء في اللغه النصره والقرب والصديق والنصير ضد العدو والموالاه والولاء ضد المعاداه الولايه الولايه فتح الواه هي من الكلمات التي لها اكثر من معنى منها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 بحسب ما تقع فيه من الجمل بحسب ما تقع فيه من الجمل وفي النهاية المقصوده هنا الموالاة التي هي ضد المعاده الموالاة هنا ضد المعادات وهي المحبة وهي المحبة ومن لازم المحبه النصره النصرة من لازم فمن النصرة والتأييد أما في الاطلاقة المحبة المؤمنين لأجل إيمانهم ونصرتهم ويعانتهم ورحمتهم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 كلما كان من الله أقرب زادت الموالاة وزادت المحبة وكلما كان عن الله أبعد قلت الموالاة وقلت المحبة لكن لا تنعدم لا تنعدم طالما أنه الا الله إله إلا الله وأن محمد رسول طالما أنه مسلم لا تنعدم هذه الموالاة بل يبقى لها أثر ولو كان يسيرا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 لكونه من جماعته أو من أنصاره أو من محبه أو من كذا هذا لا يجوز لا يجوز تفرق بين المؤمنين أو هذا يحمل نفس أفكاري فأعطيه هذا المنصب حتى ينفعني بهذا هذا كله لا يجوز وإنما المحبة والموالاة تكون بحسب قربه وبعده من الله سبحانه وتعالى يقول أما اما اذا كان المؤمن مصرع على شيء من كبائر الذنوب كالربا او الغيبه او سوء الثو او شعر اللحيه فانه يحب بقدر ما عنده من الطاعات ويبغض بقدر ما عندهم من المعاصي هذا هو الاصل ان المؤمن ما يخلو من خير وشر ومن احسان وإساءة ومن طاعه ومعصية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 اذا كان هذا الهجر يؤدي الى اقلاع عن هذه المعصية الهجر الهجر علاج كالدواء علاج الدواء اذا ظن الطبيب انه لا ينفع مع هذا المرض انه لا يعطي هذا الدواء بل قد يضره هذا الدواء فالهجر كذلك نوع من الدواء وعلاج لبعض العصات فبعض العصات مثلا يشرب الخمر يأكل الربا، يعق والديه يظلم الناس يغش أي, أي معصيه من هذه المعاصي سواء ترك واجب أو فعل محرم أي معصيه من هذه المعاصي فنرى هنا إذا كان الهجر ينفع معه لا أكلمه لا أكلمه ليش ما تكلمه يأكل الربا، يدعوني الغداء يقول فلان عندي غدا اسمح لي ما استطيع ليش عسى ما شرب تأكل ربة تأكل ربة ما أكل من طعامك يا فلان اشتعب وكذا ما فيش دعوة غير هذا أشوفك الناس كذا شو هذا سمع أكل من طعامك أبدا لأنك تأكل الربا زين أو أنه يهجره حتى في الكلام في الجلوس معه حتى في السلام مثلا طيب فهذا هجر مشروع إذا كنت ترى أن هذا الهجر يؤثر فيه يؤثر فيه يمكن غدا يقول تعال يا فلانك عندي والله أترك الربا بس تعال يعني ما يصير ما تدخل بيتي ما أدخل بيتك فانك تأكل الربا طيب اجلس معي ما اجلس معك أنت تعصي الله تعلن الحرب على الله تبين أنا اجلس معك فتضطره تطره إلى ذلك إلى ترك هذه المعصية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 فيقتربون منه أكثر لإتعادك أنت عنه ما إنسان يهجر إنسان مثلا لأنه يأكل الربا ولكن يدري انه إذا هجره سيلتف على مجموعة سيئة جدا لا يكتفون بموضوع الربا الزنا، شرب خمر ظلم للناس غش رشوة يعني يفتح معه في موضوع الذنوب إذا تركته إلى أولئك هذا لا تهجره لان الهجر ليس علاجا له لان الهجر ليس علاجا له إذا الهجر دواء يعطى بقدر معين ولاشخاص معينين اذا علمت او رايت ان هذا العلاج لا ينفع معه تنتقل معه الى علاج آخر بدل الهجر لا كثره الزيارات يصير العكس تزوره كثيرا تاخذه معك تقرضه مالا كذا تساعده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 لا تحاتيه لا تسلم عليه لا تكلمه لا تقعد معاه لا تأكل معاه لك ثلاثة أيام هذا يسمونه حظ النفس أعطاك الله ثلاثة أيام هذا هجر مشروع لحظ النفس ما يزيد على ثلاثة لا يحل لمسلم أن يهجرها فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرضها وخيرهم الذي يبدأ بالسلام فاعطاك ثلاثة أيام فقط هذا حظ النفس أما إذا كان الهجر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 هذا ليس من أهل القتال، فهؤلاء أيضا بقوا في المدينة. القسم الثالث من أمرهم النبي بالبقاء كوالي المدينة محمد بن مسلمة كعلي بن ابي طالب لما امرهم النبي بالبقاء عند أهل بيته، فهؤلاء بقوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قسم الرابع الذي بقي هؤلاء غير معذورون، وهم منافقون. إذا جاء النبي قال: دلي ولا تفتني. طيب والذين يعني جاء حلو فقال اني لا احتمل بنات بين الاصفر او غير ذلك من الامور اللي هم منافقون اذ لا عذر لهم القسم الخامس الذي تخلف بدون اذن ايضا وهم 10 من الصحابه نقدر نسميهم هدا عصات عصوا امر الله سبحانه وتعالى ولم يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم تكاسلوا تاجلوا بعدين لحظين كذا كذا كذا ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب فهؤلاء العشرة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو من تبوك طبعا الأقسام الثلاثه الأولى معذورة القسم الرابع هم منافقون جاءوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم ان كنا أن نخرج ما استطعنا وكذا وكذا يكذبون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 فلا ادري رد علي السلام او لا انظر الى شفتي هل تحركت الشفتان او لا الى هذه الدرجه اما صاحباي يقول فبقيا في بيتيهما ما خرجا من البيت انا كنت اخرج اجلدهم كنت اجلدهم يقول اخرج من البيت واتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي معه كذا الى ان جاء في احد الايام فتضايق من هجر الناس له فقفز على جدار ابن عمه ابي قتاده فقال السلام عليكم فما رد عليه السلام قال اتراني مؤمنا او لا قال الله ورسوله اعلم ما ادري قال انا فلان انا ابن عمك قال الله ورسوله اعلم استجاب لامر النبي صلى الله عليه وسلم اهجرهم فرجع الى بيته ثم بعد اربعين يوما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 وكذا المتهم بالنفاق يوالى بقدر ما يظهر منه من الخير ويعادى بقدر ما يظهر منه من الخبث فالقض أن الـ إذن الـ الحب والبغض والولاء والبراء بحسب ما يظهر لنا من حاله من الخير أو الشر وإذا تبين نفاقه حكم عليه بالنفاق وحكمه بالبراء حكم بقية الكفار المنافق كافر بل أشد من الكافر المنافق يقول أما المبتدعه كالجهمية والقدريه والرافضه والاشاعره ونحوهم فهم ثلاثه اقسام ذكر الجهميه والقدريه والرافضه والاشاعره اي يسمونها رؤوس البدع رؤوس البدع رؤوس البدع خمسه رؤوس اهل البدع خمسه وهم الجهميه والقدريه والجهمية الجهميه والقدريه والمرجئه والشيعة والخوارج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 الأول من كان منهم داعيا إلى بدعته أو مظهرا لها وكانت بدعته غير مكفرة يعني ما وصل إلى الكفر يعني بدعة مفسقة ما تصل إلى الكفر فيجب بغضه بقدر بدعته كما يجب هجره ومعاداته وهذا مجمع عليه بين أهل العلم فلا يجوز مجالسه ولا التحدث معه إلا في حال دعوته ونصحه هذا إذا كان من أصحاب البدع يعني بدعه غير مكفرة لكن داعي إليها داعية لبدعته غير المكفر فهذا يهجر هذا هجر المبتدع هنا يأتي هجر المبتدع الثاني من كانت بدعته مكفرة قالت غلات الصوفية الذين يدعون الأموات والمشايخ غلات الرافضة والإمامية الذين يزعمون أن القرآن محرف أو بعضه غير موجود أو يستغيثون بالمخلوقين فهؤلاء إذا قيمت عليهم الحجة وحكم بكفرهم فحكمه من باب الوراء حكم بقيه الكفر يعني أي بدعه من هذه البدع إذا وصل بها صاحبها إلى الكفر خلاص صار كافرا بعد اقامه الحجة عليه كلا يعني الصوفية الذين يقولون ما في الجبة إلا الله ويقول قائلهم أنا الله وثاث يقول سبحان سبحاني ما أعظم شاني يرون أن الله تجسد فيهم والعياذ بالله وأن وحدة الوجود والحلول والاتحاد وغير ذلك من الكفريات المنكرة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 هذه بدع مكفرة يكفر صاحبها ويخرج من دين الله تبارك وتعالى فهذا لا يعامل معاملة الكفار الثالث من كان يخفي بدعته ولا يدعو إليها اللي هو عامة من ينتسب البدع ولا يحسن شيء من ضلالاتها ولا يمدح أهلها ولا يثير بعض الشبه التي تؤدي تؤيدها فهو كالعاطي المخفي لمعصيد هذا لا يهجر يسالم إذا كان يعني من عامة الناس إذا كان من عامة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 امان لقريه امان لجيش امان كذا له امير القريه امير الجيش كذا هذا يعطي امان لجمع اصغر شوي الذي يعطي الامان للافراد نفر نفرين عشره سبعه ثمانيه افراد المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يجير عليهم ادناهم المسلمون يجير عليهم ادناهم فلو انت رجل من المسلمين لك أن تجير يعني تعطي الامان لرجل أو رجلين أو ثلاثة حتى لو كان محاربا تقول أنا عطيتك الأمان خلاص يعطي الأمان لك الحق أنت كمسلم أن تعطي الأمان لأفراد القائد أو أمير البلد اللي هو بلد صغير أو كذا يعطي الأمان لأكثر الولي أمر المسلمين يعطي الأمان للعموم يعني كل واحد له صلاحيات دحين ما تروح تخلص معاملة مثلا تقول حق المدير وقع تقولها مو من صلاحيات لازم وقع الوكيل مو مصلاحياته هذه مصلاحيات الوكيل انت مدير وانت ونتك... مدير ليه صلاحيات معينه فهذه صلاحي مو... صلاحيات الوكيل. تروح حق الوكيل تخلصها عنده في معامله توديها حق الوكيل ويكلها هاي صلاحيات الوزير مثلا انا لا املك اني اوقعها لك لازم الوزير فكل واحد له ايش صلاحيات محدده كذلك هنا المسلمون الفرد يعطي افراد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 قال لا ما يصلح أنك أنت تجيرين. قالت اجرته بيني وبينك رسول الله فسكت علي رضيلة فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن أمي تقصد علي بن أبي طالب ولدها لأن أخوها تقول إن ابن أمي زعم أنه قاتل ابن هثيرة وقد أجرته يا رسول الله أنا أجرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرته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 أي نجوس يخرجون بحيث أن كلهم سلطة وقوة في جزيرة العرب أما كأفراد ما في مشكلة بس إن كقوة ما ما يمكنون لذلك من, من الذي اخرجهم من جزيرة العرب عمر طيب النبي قال أخرج يوم ما تقبل أن يخرجوا الذي أخرج من عمر من جزيرة العرب عمر من الذي قتل عمر؟ شنو هذا مسلم مجوسي وتركه فاذا كان كافراد ما في مشكله هنا سوف نحكم في هذا هذا هي هذا ان الزمان الذي ان الزمان بمثله لا الزمان بمثله لا لا في بس ما يقصد دمت زمان ما دم زمان هذا كلام تقول في العرب لا ما فيه ماس لا ابدا مثل قال الله تبارك وتعالى سخرها عليه 7 أيام 8 ايام الحسومه طيب وقال في يوم نحس مستمر سماه نحس بالنسبه لهم ما في بس